فهذا حديث من أحاديث الإيمان ساقه الإمام ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى في كتابه الإيمان حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وهو حديث متفق على صحته خرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما وفيهما أن النبي عليه الصلاة والسلام شبك بين أصابعه قال المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه صلوات الله وسلامه عليه وهذا فيه بيان أثر الإيمان في الإيمان تحقيق الرابطة التي لا رابطة مثلها اطلاقا فكل رابطة مآلها الى الانفصام والانقطاع مهما قويت ومهما كانت اسبابها الا رابطة الايمان فانها رابطة وثيقة لا تنفصم باقية مع أهلها في الدنيا والآخرة وقد قال الله سبحانه وتعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين وقال جل وعلا وتقطعت بهم الأسباب أي أسباب المودة التي كانت بينهم إلا أخوة الدين ورابطة الإيمان فإنها أعظم رابطة على الإطلاق وهي رابطة باقية بين أهلها مستمرة معهم في الدنيا والآخرة وهذه الرابطة وثيقة وقوية وثيقة وقوية ومتماسكة وكلما قوي الإيمان قوي تماسك هذه الرابطة وإذا ضعف الإيمان ضعفت الرابطة الإيمانية بضعف الإيمان وفي هذا الحديث مثل عليه الصلاة والسلام لقوة هذه الرابطة وقوة تماسكها بالبنيان ومن المعلوم أن البنيان يتكون من أسس وجدر وسقف وأمور عديدة ولا يتكون البنيان بها إلا بتماسكها وكون بعضها يشد بعضا فمثل المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك عليه الصلاة والسلام بين أصابعه مؤكدا هذا المعنى مقررا هذه الحقيقة صلوات الله وسلامه عليه وإذا كان الأمر كذلك فإن آلام المؤمنين واحدة وأمالهم واحدة وهمومهم مشتركة ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم مثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر ومن المعلوم أن الجسد الواحد إذا تألم بعضه تألم كله بتألم بعضه فألمه واحد وفرحه واحد وسروره واحد وهكذا الشأن في أمة الإيمان وأهل دين الإسلام وإذا ضعفت فيهم هذه المعاني فإن هذا من ضعف الإيمان إذا ضعفت فيهم هذه المعاني فإن هذا من علامات ضعف الإيمان وإذا انتشرت بين المسلمين صفات تناقض هذا الأصل العظيم فإن هذا من علامات ضعف الايمان ووهاء الدين مثلا اذا فشى الحسد او فشت النميمة او البغي او غير ذلك من الخصال الذميمة اذا فشت بين الناس هذا كله من امارات ضعف الايمان ونقص الدين لان الايمان جعل الرابطة بين المؤمنين كالجسد الواحد يشد بعضه بعضا كالبنيان مثلهم كالبنيان يشد بعضه بعضا وكالجسد الواحد يألم كله بألم بعضه ويفرح كله بفرح بعضه فهذا شأن أمة الإيمان فإذا ضعفت هذه المعاني فيهم فلا شك ولا ريب أن هذا من ضعف إيمانهم وإذا قويت هذه المعاني فهي من قوة الإيمان وعليه فإن هذه الخصال تقوى وتضعف في أمة الإيمان بحسب حظهم من الإيمان قوة وضعفة وزيادة ونقصة فكلما قوي إيمانهم قويت صلتهم وكلما ضعف إيمانهم ضعفت صلتهم نعم قال حددنا وكيع عن سفيان عن الأعمش عن أبي عمار عن عمر بن شرحبيل أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عمارا ملئ إيمانا إلى مشاشه ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي عمار عريب بن حميد عن عمر بن شرحذيل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مرسل ووصله الحاكم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه والحديث ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام وله طرق يصح بها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن عمارا ملئ إيمان إلى مشاشه المشاش هو أطراف أطراف ورؤوس الأصابع وأطراف البدن فالأطراف يقول عليه الصلاة والسلام ان عمارا ملأ ايمان اي حتى اطرافه ملأ ايمان الى اطرافه امكلأ ايمانا رضي الله عنه وارغاه وهذا من اوضح الدلائل وابينها ان الايمان يقوى ويضعف وان اهله ليس فيه سواء فعمار رضي الله عنه انتلأ ايمانا بشهادة النبي عليه الصلاة والسلام ومن الناس من ليس فيه من الايمان الا مثقال ذرة كما مر معنا في الحديث يخرج من النار من قال لا اله الا الله وفي قلبي ادنى مثقال ذرة من ايمان فمن الناس من ليس فيه من الايمان الا مثقال ذرة ومنهم من ملع ايمانا كما هو الشأن في عمار رضي الله عنه بشهادة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وهذا من الدلائل الواضحات على أن الإيمان يزيد وينقص وأن أهله فيه متفاضلون وأنهم ليسوا فيه على درجة واحدة والحديث فيه فضيلة عمار بن ياسر رضي الله عنه ومكانته من الدين فشهد له النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الشهادة العظيمة المباركة أنه ملئ إيمانا إلى مشاشر أي حتى أطرافه رضي الله عنه وأرضاه نعم قال أخبرنا عثام بن علي عن الأعمش عن أبي إسحاق عن هاني بن هاني قال كنا جلوسا عند علي رضي الله عنه فدخل عمار رضي الله عنه فقال مرحبا بالطيب المطيب سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن عمار ملئ إيمانا إلى مشاشه ثم أورد المصنف رحمه الله الحديث من رواية علي ابن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه والاسناد فيه ابن هاني, هاني مستور لكن الحديث حسن بما قبله وعلي رضي الله عنه لما دخل عمار قال مرحبا بالطيب المطير مرحبا كلمة ترحيب وتأتي في أحاديث عديدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تؤنس الداخل ومعناها حللت في مكان رحم وبين اخوة يأنسون بك ويفرحون بمقدمك فيكلمة ترحيب ومؤانسة للداخل وكثيرا ما يتلقى النبي عليه الصلاة والسلام الوفود ومن يدخل عليه بهذه الكلمة بعد السلام مرحبا فيكلمة ترحيب فرحب علي رضي الله عنه بعمار ابن ياسر رضي الله عنه ثم قال بالطيب المطيب بالطيب المطيب الطيب أي في أخلاقه وصفاته وخلاله المطيب الذي طيبه رب العالمين بالإيمان وطاعة الله سبحانه وتعالى والطيب إنما يكون بالإيمان وطاعة الله عز وجل ولهذا يقال لأهل الجنة أهل الطيب أهل الإيمان يقال لهم يوم قيامة طبتم فادخلوها خالدين فأهل الطيب هم أهل الإيمان واختار علي رضي الله عنه هذا الوصف وهذا التلقيب لعمار الطيب المطيب لأن النبي عليه الصلاة والسلام شهد له بأنه امتلأ إيماناً إلى مشاشة شهد له بأنه امتلأ إيماناً إلى مشاشة فطاب عمار رضي الله عنه بالإيمان ولا يكون طيب إلا بالإيمان بالإيمان بالله عز وجل وطاعته سبحانه وتعالى فبناء على ذلك شهد فبناء على ذلك قال علي رضي الله عنه مرحبا بالطيب المطيب لأن النبي عليه الصلاة والسلام شهد له بالإيمان قال مرحبا بالطيب المطيب سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن عمارا ملأ إيمان لمشاشه وكانه يستدل رضي الله عنه وأرضاه لقوله مرحبا بالطيب المطيب مرحبا بالطيب المطيب أي لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه إن عمارا ملئ إيمانا إلى مشاشه نعم قال حدثنا عطفان قال حدثنا جعفر بن سليمان قال حدثنا زكريا قال سمعت الحسن يقول إن الإيمان ليس بالتحلي ولا بالتمني إنما الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل هذا أثر عظيم جدا عن الحسن البصري رحمه الله وهو من علماء التابعين في بيان حقيقة الإيمان وهو أثر تنقله أهل العلم في كتب الاعتقاد واستحسنوه وتلقوه بالقبول وهو أثر له مدلوله العظيم في بيان حقيقة الإيمان وأن الإيمان ليس مجرد دعوة تبدأ أو أمنية ترتجى بل الإيمان له حقيقة فإن قامت هذه الحقيقة حقيقة الإيمان في الشخص كان مؤمنا ولا يكون مؤمنا بمجرد التمني او التحلي والتمني هو قول يقوله الانسان بلسانه ودعوى يدعيها بلسانه متمنيا على الله سبحانه وتعالى والتحلي هو ان يدعي او هو ان يظهر من اعمال الايمان وحلية الايمان ما لا يكون مبطنا له متحققا بالايمان به فيكون حظه من الايمان حلية ظاهرة فيكون حظه من الايمان حلية ظاهرة من غير ان يكون له حقيقة في القلب فيكون مجرد تحلي ظاهر بأعمال الإيمان وأوصاف الإيمان دون أن يقوم في قلبه حقيقة الإيمان فليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي إذن ما هو الإيمان؟ قال الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل وهذا كلام جامع وعظيم ومتين للغاية في بيان حقيقة الإيمان الإيمان ما وقر في القلب ما وقر في القلب من الإقرار والتصديق والإذعان وصدقه العمل بأن تعمل الجوارح وتنقاد في أو بموجب ما قام في قلبي المؤمن من إيمان بالله عز وجل وبما أمره بالإيمان به فحقيقة الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل وقد قال عليه الصلاة والسلام ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب فإذا وقر الإيمان في القلب فإن الجوارح تصلح تبعا له ولهذا قال العلماء كل مؤمن مسلم كل مؤمن مسلم لأنه متى وقر القلب متى وقر الإيمان في القلب أسلمت الجوالح لله وانقادت قالوا كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا لأن درجة الإيمان أعلى وأرفع من درجة الإسلام فمتى وقر, القلب متى وقر الإيمان في القلب وتمكن منه فالجوارح تنقاد مصدقة لما قام في القلب من إيمان ولهذا فإن أعمال الجوارح تسمى تصديقا كما قال الحسن قال وصدقه العمل فعمل الجوارح يسمى تصديقا إما تصديقا للإيمان أو تصديقا لغيره مثل ما قال عليه الصلاة والسلام العين تزني وزناها النظر واليد تزني وزناها اللمس واللسان يزني وزناه الحديث ثم قال والفرج يصدق ذلك أو يكذبه فسمى عمل الجوارح تصديقا فسمى عمل تصديق تصديقا فالجوارح إذا عمر القلب بالإيمان ووقر فيه الإيمان صدقته الجوارح منقادة لله سبحانه وتعالى ولهذا لا يتصور كما قال أهل العلم وقوعا أن يكون الإيمان وقر في القلب فعلا وحقا وصدقا ويترك العمل هذا لا يتصور وقوعا لأنه لا إيمان حقا وصدقا إلا بإسلام بعمل فإذا وقر, القلب إذا وقر الإيمان في القلب حقا وصدقا الجوارح لابد أن تعمل وتنقاد مطيعة لله سبحانه وتعالى فلا إيمان إلا بعمل وطاعه وانقيات لله عز وجل قال ليس الإيمان إن الإيمان ليس بالتحلي ولا بالتمني إنما الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل والإسناد الذي ساقه المصنف رحمه الله تعالى هنا في زكريا وهو ابن عدي الحبط ضعيف لكن روام ابن بطب في الإبانة من طريقين آخرين وأيضا في, في, في الطريقين ضعف كذلك لكن بمجموع هذه الطرق يحسن او يبلغ درجة الحسن وقد قال شيخ الاسلام ابن تينية رحمه الله وهذا مشهور عن الحسن يروى عنه من غير وجه وائمة اهل العلم تلقوا هذا الاثر بالقبول واستحسنوه واستجودوه ونقل كثيرا في كتبه لمتانة ما ذكره الحسن رحمه الله تعالى في بيان حقيقته الإيمان وأنه ليس أمنية أو دعوة تدعى ولكنه أمر يقر في القلب وتصدقه الجوارح عملا وطاعة وانقيادا لله عز وجل قال أخبرنا ابن مسهر عن سفيان عن إبراهيم بن المهاجر عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لغلمانه من أراد منكم الباءة زوجناه لا يذني منكم زان إلا نزع الله منه نور الإيمان فإن شاء رده وإن شاء يمنعه منعه ثم أورد هذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما وقد تقدم معنا هذا الاثر من طريق اخرى فيما مضى باسناد اخر وايضا مضى الكلام على معناه هناك قال عم مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال لغلمانه اي من تحت يده من العبيد كان يدعوهم واحدا واحدا من أراد منكم الباء زوجنا من أراد الزواج زوجنا ثم لما رغب في الزواج وأبدى رضي الله عنه استعداده لتزويجهم ومعاونة في الزواج قال لا يزني منكم زالم إلا نزع الله منه نور الإيمان فإن شاء رده وإن شاء أن يمنعه وإن شاء أن يمنعه منعه إن شاء رده وإن شاء أن يمنعه منعه وهذا فيه كما سبق بيان ذلك خطورة هذه الفاحشة على إيمان الشخص وأنها تذهب عن الإنسان نور الإيمان وبهاءه ولا يكون مستحقا وصف الإيمان بالإطلاق إلا مع التقييد بالفسق أو الفجور أو نحو ذلك والله يقول بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان فيكون بفعله لهذا لهذه الفاحشة مؤمنا فاسقا مؤمنا ناقص الإيمان لا يستحق وصف الإيمان بالإطلاق لارتكابه هذه الكبيرة كبيرة الزنا وابن عباس رضي الله عنهما جمع لغلمانه بين أمرين ترغيبا في الخير وتحذيرا من الشر نعم المصنف نعم أخ... أنه ابن مهدي ليس ابن مسهر أخبرنا نعم. ابن مهدي عن صفيان ممكن تراجع هذه يعني في كتاب الإيمان الذي بين يدينا أخبرنا ابن مسر وفي فروقات يعني كما مر معنا في فروقات بين المصنف وما هنا والخطأ الغالب هنا في هذه نسخة الإيمان غالبا الخطأ فيها يعني فيها هي كثيرة التصحيف والمقابلة بين النسخة مع التحقيق يتبين بذلك أيضا بمراجعة المصادر الأخرى يتبين الصواب في ذلك والله أعلم نعم. قال أخبرنا قبيصة عن سفيان عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه أنه قال عجبا لإخواننا من أهل العراق يسمون الحجاج مؤمنا ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الأثر ويأتي أيضا بعده بعض الآثار كلها تتعلق بالحجاج بن يوسف الثقفي والحجاج كما ذكر في ترجمته في سير أعلام النبلة وغيره أيضا من كتب التراجم كان عرف بالظلم وسفك الدماء وأمور من هذا القبيل عرف بها واشتدت كلمة عدد من السلف في شأنه وتجريم اعماله ووصف شنائعه وللسلف رحمهم الله نقولات وكلمات عديدة في هذا المعنى والمسنفون نقلوا أشياء تتعلق بموضوع الإيمان مما يروى عن السلف في كلامهم عن الحجاج فنقل عن طاووس بن كيسان رحمه الله أنه قال عجبا, عجباً لإخواننا من أهل العراق يسمون الحجاج مؤمنا يسمون الحجاج مؤمنا وهذه التسمية بالإطلاق عرفنا ما فيها سابقا في حق كل شخص فكيف بشخص عرف بالظلم والسفك الدماء والعدوان ونحو ذلك فكان يتعجب فكان رحمه الله يتعجب ممن يلقبه بذلك ويسميه مؤمنا مع أن هذا اللقب العظيم لا يطلق على أي أحد لما فيه من التزكية فكيف بمن كان مشتهرا بالظلم وسفك الدماء ونحو ذلك ولهذا تعجب رحمه الله تعالى من صنيعهم فقال عجبا لإخواننا من أهل العراق يسمون الحجاجة مؤمنا حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن ابراهيم انه كان اذا ذكر الحجاج قال الا لعنة الله على الظالمين ثم نقل رحمه الله تعالى هذا الاثر عن ابراهيم وهو النخعي رحمه الله تعالى انه كان اذا ذكر الحجاج قال الا لعنة الله على الظالمين الا لعنة الله على الظالمين وهذا يسمى اللعن بالتعميم يسمى اللعن بالتعميم فهو بين اللعن بالتعميم واللعن بالتعيين فرق بين اطلاق اللعن على الشخص المعين وبين اطلاق اللعن بالتعميم في الاوصاف مثل أن يقال لعن الله شارب الخمر أو يقال لعن الله الرابي والمرتشي والنامصة وغير ذلك مما جاء في السنة اللعن فيه بالتعمين وأما اللعن بالتعمين بأن يطلق اللعن على الشخص المعين على الشخص المعين والنبي عليه الصلاة والسلام صح عنه اللعن بالتعمين في أحاديث كثيرة جدا وبعض للعلم جمعها أحاديث اللعن يعني الخصال التي والأعمال التي توجب اللعن وكل حديث جاء فيه لعن فهذا دليل على أن الأمر كبير من الكبائر فلا يكون اللعن إلا في كذيرة واللعن قرد وإبعاد من رحمة الله فمثلا قول لعن الله النامصة لعن الله الراشي والمرتشي لعن في, آآ آآ لعن في الخمر عشرة لعن الرابي والمرابي ونحو ذلك من الأحاديث التي في هذا الباب هذا كله لعن بالتعمين وجئ مرة بشخص معين شرب الخمر وجلد بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام ثم أوتي أبيه ثانية وقد شرب الخمر فقال بعض الصحابة لعنوا الله ما أكثر ما يؤتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم لا تلعنوا مع أنه صح عنه اللعن بالتعمين ولكن لما أوقع اللعن على معين نهاهم عن ذلك وقال لا تنعنوا فإنه يحب الله ورسوله ولهذا يفرق بين اللعن بالتعميم واللعن بالتعين ولهذا بعض السلف في مثل هذه الحالات يلعنون بالتعميم يقول ألا لعنة الله على الظالمين ألا لعنة الله على الظالمين وإذا كان من قيلت قيلت هذه الكلمه بمن قيلت هذه الكلمه بمناسبه ذكره مستحقا لها شملت وان لم يكن مستحقا لها لم تشمل بخلاف ما لو عينه قال مثل بخلاف ما وقال لعنه الله على فلان وسمه وا اهل العلم كما ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى تنازعوا في لعن الفاسق تنازعوا في لعن الفاسق فقيل إنه جائز فقيل إنه جائز يعني أن يلعن بعينه وقيل لا يجوز قال شيخ الإسلام رحمه الله والمعروف عن أحمد أي ابن حنبر رحمه الله كراهت لعن المعين كالحجاج وأمثاله وان يقال الا لعنة الله على الظالمين قال المعروف عن الامام احمد كراهية لعن المعين كالحجاج وانثاله وان يقال الا لعنة الله على الظالمين مثل ما جاء الان عندنا عن ابراهيم النخي انه كان ذكر الحجاج اي عنده فقال الا لعنة الله على الظالمين فهذا لعن بالتعميم نعم قال حدثنا ابو بكر بن عياش عن الاجلح عن الشعبي انه قال اشهد انه مؤمن بالطاغوت كافر بالله يعني الحجاج ثم اورد رحمه الله تعالى هذا الاثر عن الشعبي رحمه الله انه قال اشهد انه مؤمن بالطاغوت كافر بالله اشهد ان مؤمن بالطاغوت كافر بالله يعني الحجاج يعني الحجاج والاثر في اسنادي الاجله ابن عبد الله الراوي عن السعدي قيل في ترجمته صدوق شيعي وجاء عن بعض السلف في في هذا المعنى مثل ما جاء عن ابي وائل قيل له تشهد على الحجاج أنه في النار فقال سبحان الله فقال سبحان الله احكم على الله فقال سبحان الله احكم على الله وقال رجل للثوري اشهد على الحجاج وابي مسلم أنهما في النار قال لا إذا أقر بالتوحيد قال لا اذا اقر بالتوحيد والذهب رحمه الله ذكر نقولات عديدة في تتعلق الحجاج في تاريخ الاسلام وأما في سير أعلام النبلة ذكر فيه أسطر قليلة لكن في تاريخ الاسلام توسع في ذكر النقول وقال وعندي في مخازي وعلي أعماله وشنائعه عندي في ذلك مجلد ولكنني لا لست متأكدا من صحته يعني هناك أشياء تروى وتنقل وتحكى لكنها تأتي هكذا مرسلة تحتاج إلى تحقيق وتثبت من صحتها وابن عمر وغيره من الصحابة كانوا يصلون خلف الحجاج كانوا يصلون خلف الحجاج وفجوره وظلمه عليه لكن الحكم عليه بالكفر وأنه مؤمن بالطاغوت كافر بالله هذا يحتاج إلى أمور حتى يبنى عليها هذا الحكم والأثر في إسناده عن الشعب كلام ولسلف كلمات في هذا المعنى مخالفة ومعارضة لما هنا نعم قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال كفى بمن يشك في أمر الحجاج لحاه الله ثم ختم بهذا الأثر في فيما تعلق بالحجاج بن يوسف قال كفى بمن قال ابراهيم كفى بمن يشك في امر الحجاج لحاه الله ابراهيم اي النخعي ومر معنا قريبا عنه اثر في هذا المعنى قال كفى بمن يشك في امر في امر الحجاج لحاه الله ومعنى لحاه الله اي قبحه الله واهلكه الله وقول كفى بمن يشك في امره قد يكون القصد في أمره يعني فجوره وظلمه وعدوانه وسفكه للدماء وغير ذلك وهذا أمر مشهور وذائع ومعروف عنه مما يدل على ما كان عليه من ظلم والتجبر وسفك للدماء وعدوان وأمور من هذا القبيل كثيرة نقلت في ترجمته قال أخبرنا يحيى بن آدم عن سفيان عن عاصم قال قلنا لطلق بن حبيب صف لنا التقوى فقال التقوى عمل بطاعة الله رجاء رحمة الله على نور من الله والتقوى ترك معصية الله مخافة الله على نور من الله ثم اورد الامام ابن وابي شيبة رحمه الله تعالى هذا الاثر عن طلق ابن حبيب رحمه الله تعالى وهو من علماء التابعين انه قيل له صف لنا التقوى وفي بعض مصادر هذا الاثر ان جماعة اتوا طلقا وقالوا له ان الفتنة قامت واشتعلت فكيف نتقيها كيف نتقيها كيف نتقي الفتنة قال اتقوها بالتقوى قال اتقوها بالتقوى اتقوا الفتنة بتقوى الله سبحانه وتعالى فقالوا له اجمل لنا التقوى اجمل لنا التقوى وهنا في هذه الرواية قالوا صف لنا التقوى اذكر لنا تعريفا لها او حدا وضابطا تعرف به حقيقة التقوى وهذا السؤال الذي طرح هؤلاء لما قال اتقوها بالتقوى قالوا اجمل لنا التقوى او صف لنا التقوى هذا يدل على خير في هؤلاء السائلين لانه لما ندبهم الى التقوى طلبوا منه ان يعرفها لهم وان يبين حدها وضابطها ليعملوا بها قالوا صف لنا التقوى قال التقوى عمل بطاعة الله رجاء رحمتي رحمة الله على نور من الله وترك معصية الله مخافة الله على نور من الله وهذا الاثر ايضا استجوده اهل العلم واستحسنوه ووقفت على نقولات عديدة عن اهل العلم في استحسان هذا الاثر منهم شيخ الاسلام ابن كيمية رحمه الله في بعض كتبه ومنهم الذهبي رحمه الله في ترجمته لطلق في سير اعلام النبلة ومنهم الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه جامع العلوم والحكم ومنهم ابن القيم رحمه الله في رسالة له قيمة جدا بعنوان الرسالة التبوكية قال فيها رحمه الله وهذا أحسن ما قيل في حد التقوى قال وهذا أحسن ما قيل في حد التقوى وهو كلام عظيم ومتين للغاية في بيان التقوى وإضاح حقيقتها وطلق رحمه الله تعالى بيّن أن تقوى الله عز وجل ليست مجرد كلمة يقولها المرء بلسانه لأنه من السهل على كل لسان ومن اليسير على كل إنسان أن يقول عن نفسه إنني من المتقين فتقوى الله عز وجل عمل بالطاعة وترك للمعصية لأن حقيقة التقوى والاتقاء أن تجعل بينك وبين ما تخشاه وخاية تقيك فمن يخشى البرد يلبس الثياب الشتوية ومن يخشى من حر الشمس ياء الثامن المظلة وهكذا فالذي يخاف ويخشى على نفسه من سخط الله وعقابه ومن النار وانفسكم واهليكم نار لا بد ان يجعل بينهم وبين النار بين وبين سخط الله وقاية تقي ما هي هذه الوقايه هي ما بينه طلق رحمه الله بقوله عمل بطاعة الله وجاء رحمة الله على نور من الله و ترك معصية الله مخافة الله على نور من الله فهي أولا فعل للأوامر وترك للنواهي فعل للأوامر فعل لما أمر الله سبحانه وتعالى عباده بفعلة وترك لما نهى الله سبحانه وتعالى عن فعلا فالتقوى فعل وترك فعل للمأمور وترك للمنهي الأمر الثاني أن تقوى الله سبحانه وتعالى لا بد أن تكون على بصيرة بصيرة في المأمور وبصيرة أيضا في المنهي ولهذا قال على نور من الله والنور المراد به هنا البصيرة وهي العلم المرادبة البصيرة وهي العلم بمعنى أن المسلم الذي يريد لنفسه أن يكون من المتقين عليه أن يتعلم الأوامر وأن يكون عنده فيها نور وبصيرة ليفعلها وأيضا يتعلم النواهي وأن يكون عنده فيها بصيرة ونور ليتقيها لأن من لا علم له بالمنه ولا علم له بخطورته ولا علم له بعقوبته وأضراره عليه في دنياه وأخرى يقع في المنه ولهذا قيل قديما كيف يتقي من لا يدري ما يتقي إذا كان لا يعرف الأمور التي تتقى ويجب أن تجتنب كيف يتقيها وفاقد السيء لا يعطيه ولهذا فالمسلم مطالب بأن يكون على نور أي على علم وعلى بصيرة بالأوامر والنواهي بالفرائض والمحرمات يتع... يتعلم الفرائض ليفعلها ويتعلم المحرمات ليجسنبها ومن اللطائف في هذا الباب أن جماعة جاءوا لمحمد بن الحسن الشيباني أبي حنيفة رحمهما الله تعالى وقالوا له ألف لنا كتابا في الزهد ألف لنا كتابا في الزهد فقال لهم رحمه الله تعالى ألفت كتابا في البيوع ألفت كتابا في البيوع منبها بذلك أن الزهد لا يكون إلا بإلم لان من لا علم عنده ويبيع ويشتري ويتعامل كيف يكون ورعا وكيف يكون زاهدا ولا علم عنده ولهذا قد يزهد في مباح وقد يفعل المحرم ويظنه مما لا يزهد فيه ولا يتورع منه بسبب انه لا علم عنده ولهذا العلم مطلوب في البابين باب الاوامر لتفعل وباب النواهي لتتقى وتجتنب ثم اشار أيضا إلى الرجاء والخوف إلى الرجاء والخوف وأن الإنسان يفعل الطاعة راجيا الثواب والأجر من الله سبحانه وتعالى ويترك المعصي خائفا من العقاب الذي أعده الله سبحانه وتعالى لمن فعل المعصية فيكون المسلم مقبلا على الطاعات راجيا عليها ثواب الله سبحانه وتعالى وتاركا للمعاصي خوفا من عقاب الله وسخطه عليه عز وجل فإذا كان الإنسان بهذا الوصف كان من المتقين وأما إن لم يكن بهذا الوصف كان من المدعين نعم قال أخبرنا وكيع عن عبد الملك بن عبي بشير عن عبد الله بن مساور عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو بمؤمن من بات شبعان وجاره طاو إلى جانبه ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو بمؤمن من بات شبعان وجاره طاو إلى جانبه وهذا فيه شاهد لما سبق مثل المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك عليه الصلاة والسلام بين أصابعه وهنا قال ما هو بمؤمن وعرفنا فيما سبق قاعدة في هذا الباب قررها أهل العلم ألا وهي أن نفي الإيمان لا يكون إلا في ترك واجب أو فعل محرم إلا في ترك واجب أو فعل محرم أما إذا ترك الإنسان مستحبا لا ينفى عنه الإيمان لا ينفى الإيمان في ترك مستحب وإنما يكون نفي الإيمان في ترك واجب من واجبات الإيمان أو في فعل امر محرم قال ما هو بمؤمن اي الايمان الواجب قال ما هو بمؤمن اي الايمان الواجب من بات سبعان وجاره طاويا الى جانبه طاويا اي جائعا جائعا اشتد به الجوع ويعلم جاره بذلك وينام سبعانا وجاره إلى جنبه ينام طاويا من شدة الجوع فهذا يكون بصنيعه هذا ترك واجبا من واجبات الإيمان ليس قد ترك مستحبا يكون الأمر مستحب أن تتحف جارك أن تتحف جارك أو أن تهديه وهذا يكون مستحب أما إذا كان الجار طاويا جائعا يتلوى ليله من الجوع وجاره الآخر ينام إلى جنبه شبعان ينام إلى جنبه شبعان فهذا ترك واجباً من واجبات إيمانه إذا كان يعلم أن جاره بهذه الحال إذا كان يعلم أن جاره بهذه الحال يكون ترك واجباً من واجبات الإيمان ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ما هو بمؤمن أي الإيمان الواجب من بات شبعان وجاره طاو إلى جانبه نعم والإسناد فيه عبدالله بن مساور ذكره ابن حبان في الثقات وقال الذهب في الميزان مجهول لكن الألباني رحمه الله تعالى قال والحديث صحيح بشواهده والحديث صحيح بشواهده وأورده في سلسلته الصحيحة نعم قال أخبرنا فضيل بن عياض عن الأعمش عن خيثمة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال يأتي على الناس زمان يجتمعون ويصلون في المساجد وليس فيهم مؤمن ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الأثر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال يأتي على الناس زمان يجتمعون ويصلون في المساجد وليس فيه مؤمن قال الألباني رحمه الله تعالى إشناده موقوف صحيح على شرط الشيخين وأخرجه الحاكم من طريق السفيان عن الأعمش به وصححه ووافقه الذهبي والإسناد هنا الذي عندنا فضيل بن عياض عن الأعمش عن خيثمه وهو ابن عبد الرحمن ابن أبي سبرة الإسناد فيه عنعنة الأعمش لكن رواه للآجري في الشريعة والفرياب في صفة المنافقين من طريق شعبة عن الأعمش وقد قال شعبة كفيتكم تدليس ثلاث وذكر منهم الأعمش وقوله يأتي على الناس زمان يجتمعون ويصلون في المساجد وليس فيهم مؤمن يأتي على الناس زمان يجتمعون ويصلون في المساجد وليس فيهم مؤمن والمراد بقوله ليس فيهم مؤمن إما أن يكون المقصود ليس فيهم مؤمن الإيمان الواجب ليس فيهم مؤمن أي الإيمان الواجب بمعنى أن يكون أهل المسجد أو أهل المساجد في واجبات الدين بارتكاب الكبائر والتفريط في الواجبات فيما دون الكفر بالله سبحانه وتعالى وقد يكون النفي هنا مرادا به كثرة النفاق كثرة النفاق وقد أورده الفريابي في كتابه الصفات المنافقين أورده في كتابه في الصفات المنافقين فإما أن تكون الكثرة المراد بها ضعف الإيمان بترك واجبات الإيمان وفعل المحرمات أو يكون ذلك بسبب كثرة النفاق بحيث يصلى وتشهد الصلاة نفاقا لا إيمانا نفاقا لا إيمانا بالله سبحانه وتعالى وطاعة له وطلبا لرضاه والثرياب رحمه الله أورد هذا الأثر في كتابه في صفات المنافقين نعم. قال حدثنا يحيى بن يعلى التيمي عن منصور عن طلق بن حبيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال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 من كن فيه وجد طعم الإيمان وحلاوته أن يكون الله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم أحب إليه من ما سواهما وأن يحب في الله وأن يبغض في الله وذكر المسرك والخصلة الثالثة ذكرت في هذا الحديث مختصرة والحديث حديث أنس رواه البخاري ومسلم مرفوعا عن أنس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأتم من هنا ولفضه ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقده الله منه كما يكره أن يقذف في النار وهذا الحديث جمع فيه عليه الصلاة والسلام ثلاثة خصال عظيمة إذا كانت في الشخص وجد بها طعم الإيمان ووجد طعم الإيمان أي وجودا لا وجدا كما سبق بيان ذلك وجد طعم الإيمان أي وجودا بأن يكون الإيمان له طعم في الشخص وحلاوة يذوقها ويجدها في نفسه حلاوة للإيمان وذوقا لطعمه قال ثلاث من كن فيه وجد طعم الإيمان وحلاوته ثم ذكرها مرتبة حسب أهميتها فذكر أولا أن يكون الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم أحب إليه مما سواهما بأن يقدم محبة الله ومحبة رسوله عليه الصلاة والسلام على كل محبوب والمحبوبات كثيرة جدا التي تحبها النفوس الإنسان يحب أهلا يحب ولدا يحب تجارته يحب عشيرته ولا حرج في حبه لهذه الأشياء لكن يجب عليه أن يحب الله وأن يحب رسوله عليه الصلاة والسلام محبة مقدمة على كل محبوب وقد قال الله تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيل فتربصوا ذكر في هذه الآية ثمانية محاب جبل الناس جميعا على حبها جبل الناس جميعا على حبها كل يحب هذه الأشياء فهذه المحاب الثمانية المذكورة في الآية الكريمة لا حرج في حب الإنسان لها وكل إنسان جبل على ذلك ولكن الخطورة تكمن في تقديم هذه المحاب أو شيء منها على محبة الله عز وجل ومحبة رسوله صلوات الله وسلامه عليه والحديث حديث أنس بدأ فيه النبي صلى الله عليه وسلم بأعظم المطالب وأجل المقاصد محبة الله وتقديمها على كل المحاب ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم ومحبة صلى الله عليه وسلم من محبة الله جل وعلا ثم ذكر بعد ذلك ما ينبني على هذه المحبة وما يترتب عليها ولعلنا نرجع الكلام على معاني هذا الحديث العظيم إلى لقاء الغد بإذن الله تبارك وتعالى ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقنا جميعا حبه وحب من يحبه والعمل الذي يقربنا إلى حبه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 رضي الله عنهما عندما كان يدعو غلمانه غلاما غلاما فكان مر معنا هذا الاثر فيما سبق باسناد فيه كلام ومر معنا في درس اليوم باسناد حسن فاعادة المصنف لهذا الاثر لانه من طريق اخرى وقد يكون ايضا بلفظ اتم فيعيده لمجيئه من طريق اخرى بلفظ اتم من الطريق الاولى فلا يخلو في الغالب التكرار من فائدة او لطيفة او نكتة علمية سواء عند المصنف رحمه الله تعالى او عند غيره من اهل العلم يقول هل نقول لفاعل الكبيرة انه ناقص الايمان كالذان مثلا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 بالتعلم التعلم هذا بدل السبب وفي الوقت نفسي إنما العلم بالتعلم أيضا وقل ربي زدني علما فتبدل السبب وتسأل الله سبحانه وتعالى أن يمدك بالعون والتوفيق وأما بدون بذل أسباب لا ينال الإنسان مثل ما قال القائل والله أعلم صلى الله وسلم على رسول الله